هنا التوسل الوسيلة وصورة سؤال المسؤول من السادة العلماء ائمه الدين ان يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوصل بالانبياء والصالحين ان هو يعتبر تكمله لما مضى ونحن قد سالنا التوسل في هذا الباب ويقول الحمد أجمع اجمع المسلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق يشفع للخلق يوم القيام بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعه ثم ان اهل السنه والجماعه متفقين على متفق عليه الصحابه رضوا الله لما تأخرت غبت كثيرا يا منال لماذا لماذا اه انا أريد, اريد المغرب ايضا واستفادت به السؤال من انه صلى الله عليه وسلم يشفع للناس اجمعين وطبعا احاديث في الصحيحين كبيرة جدا بان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الناس الى, إلى ادم فيقولون الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما نحن نعانيه الا تشفع لنا الا توسل لنا فيقول لست هناكم انا اكلت من الشجره يذهبوا الى نوح او الرسول فيذهبون الى نوح نوح يقول سألت سؤالا لم يكن لي ان اساله يذهبوا الى ابراهيم او الام فيذهبون الى ابراهيم فيقول كذبت في جنب الله ثالث كذبات. يذهبوا الى موسى موسى قتل نفسا لم يكن لي لم يزل لي ان اقتلها يذهبوا الى عيسى يذهب عيسى عيسى ما زمن وفي الوقت نذكر ذكر ثم يقول يذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من النبي وما تأخر طيب ايش اللي ما فاهمتوهم هاتي اللي ما فاهمتوه اكتبيه اكتبيه الآن يا استاذ وفاء حتى اجيبك ما تكتبي طيب اكتبي ايش اللي اللي ما فاهمتوه نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي كان له دعوة مستجابه فدعا بها فاستجاب الله له قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم واختبأت دعوتي شفاعة الأمة واختبأت دعوتي شفاعة الأمة الله أكبر الله مجعلنك ذلك يا رب الله مجعلنك ذلك يا رب وأيضا الاستشفاع والتوسل بدعاء النبي وهذا في الأحاديث الصحيحة الصريحة لاتجاءة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرجل دخل عليه وقال يا رسول الله يبا إذن الشفاعة الأولى يوم القيامة وهذه متفق عليها حتى المعتزلة والخوارج يتفقون على ذلك ويقرون بهذه الشفاعة الثانية الشفاعه بدعاء التوسل بدعائه لما دخل عليه فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجع العيال فادعوا الله لنا فقام النبي وسلم أنا سقول ما في من قزعة في السماء حتى أضلتنا السحابة ثم أمطرت ما نزل النبي وسلم إلا إلا والماء يتحادر من بين يدي النبي من بين لحية النبي صلى الله عليه وسلم وقد يتوسل المتوسل بدء بالإيمان بالنبي وبالتباعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا المشروع ولذلك قال الله تعالى يا وأمررسلا مرسولين إلى يطاع بإذن الله والأصدق في ذلك حوائج الناس لا يقضيها إلا رب الناس فهو الصمد يصمدون عليه في حوائجهم وهو يقضيها لهم فطاعة النساء والسلام واجبة وأمره نافذ نعم قال الله تعالى من رسول الله يطاع بإذن الله وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله قال تعالى الله تعالى الرسول وأولي الأمر منكم والحديث صحيح قال أنه سمع المرء السمع الطعاء في عسر وعسر ومشت ومكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر المعصية فلا سمع ولا طعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تطع المخروف ومعساد الخالق لأن طاعة أولاة الأمور تابعة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست طاعة مستقلة هذا الآمر والناهي أما الشافع لا تريب تعطف الشفعة وإن كان عظيما وفي الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة يعني ألا, ألا ترين ما فيه مغيث فقالت يا رسول الله تأمرني يعني بريرة اعتقت ومغيث زوجها كان عبدا فهي أرادت أن تفسخ العقد مغيث يحبها جدا يمشي خلفها ويبكي فتعجب النبي وقال العباس أما تعجب من حب مغيث لبريرة وبريرة يعني لا تحبه المسألة ما كانت تحبه لكنها ما تريد أن تكون مع تحت عبد يعني فقال لها امسكي, امسكي على على مغيث قالت تأمرني قال لا أنا شافع قالت لا حاجة لي فيه حتى ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها علمت فرقت بين أن يأمر فيسمع له ويطاع أو يشفع فتكون الشفاعة في مجلها ولذلك الذي يشفع, الذي يشفع يوم القيامة لا يشفع إلا بإذن الله والذي في عليا ولابد أن يكون الرضا عنه وعن المشروع له ولذلك ابن سميع مشى في هذا الباب ليبين أنه لا يجوز أن يقال للنبي نشفع وبنستشفع بالله عليك استغفر الله الله يأمر والجميع خلنا سمعنا وأطعنا ما يشفع بالله على أحد الجميع خلقه نعم قال الله تعالى وقالوا تغذى الرحمن ولد سبحانه وبالعباد المكرمون لا يسبقونه بالقولهم بأمره بأمره يعملون يعلم من أعدم وخلفهم ولا شعوان إلا المرتضى وهم من خشيت مشفقون ويقول يقول منهم إني إله من دونه فذلك نذير جهنم كذلك نذير الظالمين وده أحد متغذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى الله عز وجل أن يطلب منه أن يسأل ربه بالشفاعة في الدنيا وفي الآخرة إما بالدعاء وإما شفاعة الآخرة وإما في الآخرة يطلب يطلب منه الخلق الشفاعة في أن الله بينهم وفي أن يدخل الجنة وأشفع في أهل الكبائر من أمتي وأشفع بعض من استحق النار الا يدخلها وأشفع من دخل النار أن يخرج منها نعم ولكن كثير من البدع بداع والخدارج أنكروا شفاعة النبي السلام لأهل الكبائر والحديث صريح ردا عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وأما في حضوري فالتوسل به ليس بذاتي ولكن توسل بدعائي كما جاء ال العربي يسأله الدعاء وعمر استسقى بدعاء العباس وأيضا معاوية استسقى بدعاء يزيد ابن الأسود ولم يتوسلوا من بالنبي والنبي هو أعظم الخلق قادرا عند الله لفعله وهو مات لم يستشفعوا به وأما بعض الجهال عندما رأوا إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم هذا باطل موضوع حديث كذب ليس في كتب المسلمين من شيء الذي معتمد في الحديث فهذا حديث باطل وضعه وضعون من أجل أن يمشوا مسألة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر سبحانه وتعالى عن موسى وعيسى أنهما وجيهان عند الله يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأوا الله مما, ك... مما قالوا وكان عند الله وجيهة وقال إذ قالت يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن وريم وجيها في الدنيا والاخره فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله فكيف سيد ولد آدم وهو صاحب الحوض والكوثر والذي قدمه الله على جميع الخلق أجمعين فهو صاحب الشفاعه يوم, يوم القيام ومع ذلك جاهه لا ينفع أحد فجاهه عند الله ينفع النبي لا ينفع أحد آخر حتى يدعو به نعم نقف عند هذه المسألة وهو التوسل بجاه النبي والسلام وأن هذه بدعة ضلالة من اخترعها فقد وقع في بدعة وقد آتى بشيء أجنبي عما عم يريد لأنه يريد أن يتوسل ليستجاب دعاء وهذا التوسل لا يمكن أن يقبله الله للفعلاء لأنه لا يمسه وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله يعني في الدرس القادم على الأقل أكون قد سدد بعض ديني لإخوتي الأفضل لأن كان درس أصلا من أول أمس هذه الجزئية وإن شاء الله يكون الصداق يوم الاثنين ينتهي كليا وندخل في الطلاق حتى يكون فقه الأسرة متكاملا قبل الاختبارات والآن أنا لقوا بس دروس بعد العصر ممكن تتأخر بعض الشيء للمشكلة هذه وأتعاطكم لنا أن هذه المشكلة تمر على خير لأن فيها الطلبات كثيرة جدا وأيضا واقع فيها إخوة كسر يعني مش فلسى الله جل في علا أن يجعل مخرجا وفرجا مش استطيع أجيب عن الأسئلة غير الأخت وفاء اللي قالت فيه أشياء ما نفهمها مسألة مهر المسل يعني ده تقدير من ولي الأمر عند رفض الزوجة الصداق لا مش عند رفض الزوجة الصداق لما يعقد عليها وما والمهر لم يسمى يبقى التقدير مهر المسل مهر المسل إزاي أختها كان بتاخد كم بنت خالتها بنت عمتها طب الدويرة هي سكنة مثلا سكنة في المعادي سكنة في مدينة نصر والأخرى شبرا فا الرساجم مش أبرة أكيد مهرو بيكون أقل ساكن في المعادي مهرو أكثر يعني يعني المحيط ولداتها وأقرانها وايضا جمالها الجمال والرغبة فيها أخلاقيتها دينها مكانتها الاجتماعيه علمها الثقافة التي الدرجة العلمية التي هي فيها لأن الناس بتقبل على الدرجة العلمية بتقبل, بتقبل على مكانة اجتماعية بتقبل جدا على الجمال يكون في هذا الأمر يكون التغذير في هذا بهذا الأمر مفهوم؟ معناه قلنا أن الأفضل في ذلك أكثرون بركة أي سرهن على كل الأصعيدة يعني سواء في المكان الاجتماعيه أو شاء. يعني هذا الأمر فيه ما فيه رادي الله انا أنا صدقني سأهشم رأسك سأهشم راسك خليك أنت لكن شنو سترى بعد ذلك؟ كيف من الله خيراً لكن الان انا استاذن الجميع رضي الله عنكم جميعا أحسن الله عليكم وشكر الله لكم دعواتكم عليكم, عليكم ورحمه الله ما ارتحت به هو مساله سد الدين هذا انس انس في الشحن انا استاذن حضراتكم رب يرعاكم ربي يحفظكم بالله دعوتكم لنا ونسال الله ان يجعل الامر سهلا على الاخوه لان الامر ليس بالهين ورب العزه فدعوتكم سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد الله لا اله الا أستغفرك استغفرك واتوب اليك